Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. El-Rahman öğrenme Kur'an. Çalıq al Bayan. El-Şems ve المنم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقوى في الميزان وأقيم الوزن بالقسق ولا تخسر الميزان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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي رب المشرق قيم ورب المور بيم فبأي آلاء ربكمات كذبان ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.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 رِكَ الْأَعْلَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَوَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فبأي سنفروا لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس سي ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ Oti u feet ve o deten kedien Febi yi elrap bir kume tüketdi ben Feyevmevil yüz enrandem ey İrapbbi kume tüketdi ben Yrafful mü rümunbium fey Xbim vers sivele odan Febi هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا فبأي آل ربك ما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آل ربك تكذبان Fihi maa'ina nitiriyan, fabe'ai alaa i rabbikum atukadziban. Fihi maa min kullifakheti zaujan, fabe'ai نتكئين على فرش بطائنها من استمرق وجن الجنة يمدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات بر في لم يقم ؤنما إنس قب لهم ولا جن فبأي آل ربك ما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 فَبِأَ آلَ إ رَبِّكُمَا م تُكَذّبَ مُدُه م تَ فَبِأَي آلاء ربكما تكذبان نضاقت فبأي آل ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمال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 وَقُصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَقُمْ مِثْلُنَا إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان.